أما بعد أيها المسلمون روى الإيمان الترمذي في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذخل على شاب وهو في موت فقال عليه الصلاة والسلام كيف تجدك أي كيف حالك فقال ذلك الشاب والله يا رسول الله إني أرض الله وإني أخاف ذنوبي إني أرض الله عز وجل وإني أخاف ذنوبي فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان أي لا يجتمع الخوف والرجاء لا يجتمعان في قلب, في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجو وآمنه مما يغاف قال العزامة بن القيم رحمه الله تعالى القلب في خيره إلى الله عز وجل بمن خذت الطائر فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحان فمتى فلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر يعني شياطين الإنس والجن قال سبحانه وتعالى مادحاً أنبياءه عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الغيرات ويدعوننا رباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين يدعوننا رباً أن يعبدوننا رباً طمعا فيما في رجاء الله عز وجل ورحمته وفطله ويعبدوننا رهبا أي رهبة من عذاب الله عز وجل وعقابه إذا تركوا عبادته وركبوا معصية الله عز وجل روى الإمام الترميلين في سننه أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قوله تعالى والذين يختون ما آذوا وقلوهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أهو الذين يسربون الخمر ويسركون ويفعلون ويفعلون فقال النبي صد الله عليه وآله وسلم لا يبلك الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يغافون أن لا يتقبل الله منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها شائقون قال ابن قيم رحمه الله تعالى معلغا على هذا الكلام وكل أحد إذا خفته هربت منه وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل فإنك إذا خفته هربت إليه مصبر ذلك قوله تعالى في سورة الثاليات ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وقال سبحانه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال سبحانه فلا تخشوا الناس وخشونه الخوف من الله عز وجل أيها المسلمون من أجل منازل الطريق إلى الله عز وجل وأنفعها للقهل وهو أي الخوف من الله عز وجل فرض على كل أحد وهو من أعلى مراتب التقوى فهذا هو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم يظهر عليه آثار الخوف من الله عز وجل إذا تغيرت عليه الأحوال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحيا حتى أرى لهواهه أي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقهده في ضحكه المرة إنما كان يبتكم وكان إذا رأى غيما أو ريحاً عرف ذلك في وجهه فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيها مطر وأراك إذا رأيته أي إذا رأيت الريح أو الغيم وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك التراهية فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة ما يؤمنني؟ أن يكون فيها عذاب أي ما يؤمنني أن يكون في هذه الريح عذاب فلقد عذب الله عز وجد قوما بالريح ولقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض منطرنا متفق عليه قال سبحانه وجعاله حاديا عن قوم هود فلما رأوه عارضا مستقبل أوليالهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمن كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم وكان عليه الصلاة والسلام من شدة خوفه من الله عز وجل وأقوفه بين يدي ربه يمتي حتى يسمع لصبره أزيل الأزيز هو صوت القدر إذا غلى حتى يسمع في صدره أزيز عن عبد الآيف الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدره أزيزا كأزيز مرجل أي كصوت القدر إذا غلى كأزيز مرجل من خوف الله عز وجل الله عز وجل وقد وصف الله عز وجل ملائكته قائلا والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال جل جلاله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيما روى الإمام الجرملي في سننه بسنة حسن عن ابن عباس رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله قد شبتك أي قد ظهر عليك أفر الشيب فقال صلى الله عليه وسلم شيبت نيهود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس قبرت فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد خائفين وأولى من خشي رب العالمين شيبته هذه الصور لما فيها من الآيات التي وصفت النار والمحشر وذكرت العساب والعقاب بالله عليكم أيها المسلمون هل أفرت فينا سور القرآن وآياته هل وجلت قلوبنا إذا ذكر الله عز وجل هل زادتنا آيات الله خوفا ووجلا من العزيز الجفار أيها المسلمون لقد كان الصحابة رضي الله عنهم سادة الناس بعد سيد الناس صلى الله عليه وسلم فصاروا بذلك أئمة الهدى أئمة الهدى والدين وسادة هولياء الله المتقين فهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه يقول وهو من هو في الصدل ولا نذكي عن الله أحدا يقول أبو بكر رضي الله عنه والله لو ددت أني كنت هذه الشجرة وقال أيضا ليتني خطرة يأكلني الزواب والأنعام وهذا الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقبت ابنا من الأرض وقال يا ليتني كنت هذه ابنة يا ليتني لم أكن شيئا مذبورا يا ليتني كنت نفيا منحيا يا ليت أمي لم تبئني وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا وقف على القبر يذكي ذكاءا شديدا حتى يذل لحيته ويقول لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيته ما يؤمر بي لاخترت أن أكون وماذا قبل أن أعلم إلى أيته ما أصير وهذا علي أبي طالب رضي الله عنه يقول كان يبكي من اثنتين ويقول إني, اني أخشى من خصوتين اثنتين طول الأمل واتباع الهواء ويقول رضي الله عنه فأما طول الأمل فينشي الآخرة وأما اتباع الهواء فيصد على الحق مصداق ذلك قول الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وهذا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين في يقول ودنت أني كنت كبشا فيضحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرقي عباد الله إنه الخوم من الله عز وجل وهو الذي جعل أولئك الأخيار يقولون مثل هذه الأقوال التي شمعتم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحو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 يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى إذا عرف الرجل من نفسه علامة الخوف وعلامة الرجاء فقد كمسك بالأمر الوثيق أما علامة الخوف فجتناه ما نهى الله عنه ورسوله وأما علامة الرجاء فالعمل بما أمر الله عسى وجل فالخوف من الله تعالى أيها المسلمون ليس مجرد كلمة يقولها الإنسان وإنما الخوف هو جتناه كل شيء نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الخوف من الله تعالى يجعلك أيها المسلم تطيع الله عز وجل في السر كما تطيعه في العلل أمام الناس حتى تكون ممن قال الله عز وجل فيهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقد كان الإمام أحمد بن حنبل شديد الخوف من الله عز وجل وكان كثيرا ما يقول إذا ما خلوت الزهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحتبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب الخوف من الله عز وجل هو الذي جعل يوسف الصديق يقول لمرأة العزيز لما راودته عن نفسه مع ذا الله فصدق فيه قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سبعة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر من بين أولئك السبعة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين فيوسف عليه السلام توفرت لديه كل دواعي فائشة فالمرأة هي التي راودته عن نفسها وليس هو عليه السلام وغلقت الأبواب وقالت هيك لك أي هيئت نفسي لك والمرأة كانت جميلة وكانت ذات منصر فهي امرأة العديد أمير مصر ويوسف عليه السلام كان غريبا عن وطنه بعيدا والغريب يفعل في غربته ما لا يفعل في عنطنه ويوسف عليه السلام كان شعبا قوي الشهوة غير متزوج وكان حسن المنظر أوفي شطر الشسن كما قال عليه السلام ويوسف عليه السلام كان عبدا ينفذ ما يأمره سيده ولا حرج في ذلك فهذه أمور كلها غكرها العلماء لم تؤثر على الصديق يوسف عليه السلام فانظروا رحمكم الله تعالى فانظروا رحمكم الله ماذا يفعل الغوف من الله عز وجل في قلوب الأسقياء المخلصين كان الربيع بن خيثم رحمه الله تعالى قد حقر قطرا في بيته يبيت فيه كل ليلة ويقول والله لو فارق قلبي هذا لفزد لو فارق قلبي ذكر القبر وذكر الموت لفسد قده وصدقه الله أيها المسلمون إن ضابط الخوف من الله عز وجل ما حجزك ومنعك من معاص الله عز وجل فما زال على ذلك فهو غير محتاج إليه الخوف من الله عز وجل هو الذي جعل أباه ريرة رضي الله عنه يقول في مرضه ويمكي سئل عن سبب بكائه فقال أما إني لا أبكي على دنياكم أما إني لا أبكي على دنياكم هارك ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زالي ولكني أبكي على بعد سفري إلى الله عز وجد وقلة زالي وتزودوا فإن خيرت زالي التقوى ثم قال رضي الله عنه وإني أمسيت في صعود على جنة أو نار لا أدري إلى أيته ما يؤخذ بي فرضي الله عنه وعلى الصحابة أجمعين وأما وجاء الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أيها المسلم فلا ينبغي أن يجعلك تتكل على رحمة الله وتدعي العمل فهذا تفريط وتضيع لشباط الله عز وجل قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يذكر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأليبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يظلموا العذاب ثم لا تنصرون فذكر الله عز وجل الإنابة والإسلام لله عز وجل كشرط لمخفوة الذنوب فالرجاء أيها المسلمون هو حصن ظن بالله عز وجل معالج ذهان في الطاعات والعبادات ولانترجاء بالأمني دون عمل صالح ولا شيء من ذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ولكن الإيمان ما وقر في القلب ما علامة ذلك؟ وطدقه العمل وقال أيضا رحمه الله تعالى ادعاء ناس حسن الظن بالله عز وجل فتركوا العمل وكذا هو الله لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل فليحسن رجوك بالله أيها المسلم مع حسن العمل لأن الله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بأنه غفور رحيم كذلك وصف نفسه بأنه شديد الإقاب قال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم عن جادر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يشتم صن بالله عز وجل لا يموتن أحدكم إلا وهو يشتم طن بالله عز وجل قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف من الله عز وجل فقال سبحانه وقلوبهم وجلة أي خائفة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ووصف الأشفياء بالإخاءة مع الأمن باللساءة مع الأمر قال سبحانه أبأمنوا مكر الله فلا يتمن مكر الله إلا القوم الخافرون ويقول أيضا رحمه الله تعالى ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف من الله عز وجل ونحن يتكلم ابن عن الزبل الذي يأث فيه ونحن جمعنا بين التقصير بين التفريق والأمن يقول هذا الإمام بن القيم رحمه الله تعالى وهو في القرب الثامن من الهجرة فكيف لو رأى من ما آل إليه الناس في وقتنا هذا لسأ الله عز وجز العفو والعافية اللهم اخشم لنا من خشيتك ما تحور به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنةك ومن اليقين ما تهون به علينا نصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلف علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم رضي حمدي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك